إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ لِهَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ تَرَفَّنَّا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن أؤ مِنَ لَ حتىَ تَفجرَ لنا مِن الأرضًا بُووع أَو تكونَ لَ جَّةُم مِن النَّخِيلعينَ باسْنةُ فَجرًاأَ رَخلَ ل تجرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقع في السماء ولن نؤمن لرقي ولن نؤمن لرقيك حتى تنذل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن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 ف بينينكم إ كان بعباد خدون دصير